وأشار الباحث إلى أن الشيء المفروغ منه أن الإنسان الآلية، الروبوت، سيتولى الوظائف التي كانت حكراً على البشري، مثل نقل منصات التحميل الثقيلة في المستودعات وفرز المواد المراد إعادة تدويرها.